وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افقن ا ب ت ر ا ه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 إ ذ ا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها ت غ ي ظ ا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أ ذ ل ك خير أ م ج ن ة ا ل ق ل د التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 أ م هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ س من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الذكر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 يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه ه ب ا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 واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء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 نفس التي حرم الله إلا بالحق حرم ومن ل ا يهنون و يفعل ذلك يلق ى أ ث اثاما م ومن ا يفعل ذلك يلقى ذلك أ يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة و ي ق ل د فيه م ه ا م ا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 أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها تحيه ة وسلاما ويلقون ي ف ا تحية وسلاما خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما